وما جعلنا أصحاب النَّارِ إلا ملاكَتَهُ وما جعلنا عدَّتهم وما جعلنا عدَّتهم إلا فِثْنَةٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون